لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م إن شر ا للعلوم و ا الذين ق ل ا يؤمنون ا ل ذ ي ع ا د م من س ل ا د م ي فرة كل موسوعه ر ة ه م لا ي ت ن وإما النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ش ر ك ي ا ل ه م ى ا ل ل ه و ع و ي ه غ ي خ ر ب م ي ه ل ا ت م ل م و ن ا ل ل ه ا ع ي